ل ي شركه الهدى و شركه وساءت مرتفقا و ع م ل و ا الصالحات إنا لا ن ض ي ع أ ج ر من أ ح س ن ي ه ل ا أولئك ل ه م ج ن ا ج ر ي من ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر ي ح ل و ن فيها